عن باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب و شرعنا في حديث عباده بن صامت رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل ده اتكلمنا عن معنى من شهد الا اله الا الله وكلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في انه لا بد ان يكون عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها قلنا معنى هذا الكلام ايه وتوقفنا عند قوله وان محمدا عبد الله ورسوله لكن قبل ان ندلف الى هذا المقطع من الحديث وهذه الجمله من الحديث في كلام هام في الحاشيه حاشيه الفضل وهو عن شروط لا اله الا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامه يذكر الشيخ اما صاحب معارج القبول وهو الشيخ حافظ ابن احمد حكمي رحمه الله ذكر في كتابه معارج القبول سبعه شروط للاله لا اله الا الله حتى تنفع قائلها يوم القيامه او حتى تنفع قائلها عند ربها عز وجل قال والصدق والاخلاص والعلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه سبعه شروط العلم يعني العلم بمعناها نفيا واثباتا يعني العلم بمعنى لا اله الا الله فانها تنفي الالهيه عما سوى الله وتثبتها له سبحانه وتعالى قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك واليقين المنافي للشك قلنا العلم اللي يلزم في اثبات حكم الاسلام هو العلم بمعنى لا اله الا الله يعني العلم بمعنى الاجمال اليقين المنافي للشك كما قال عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والشك معناها استواء الطرفين ممكن يكون حق وممكن يكون باطل بنسب متساويه ده اسمه شك فمن كان هذه حاله من كان هذه حاله فهو لم يدخل في الاسلام ابتداءا ان كانت دي بدايته وان وصل الى هذه الحاله زال اسلامه او انتقب اسلام الشرط الثالث اللي ذكره الشيخ حافظ القبول المنافي للاستكبار القبول المنافي للاستكبار للكبر يعني كما قال عز وجل انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون فلا بد من شروط لا اله الا الله ان يكون هناك انقياد وهيجي معنا تفصيل دلوقتي الرابع الشرط الرابع العلم واليقين والقبول والانقياد الانقياد اللي هو الاستسلام لما دلت عليه هذه الكلمه كما قال تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وقال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يبقى يقول بلسانه وليس مصدقا بقلبه الشرط السادس الاخلاص و قول الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الشرط السابع محبة الله ورسوله والمؤمنين أو المحبة يعني محبة الله ورسوله والمؤمنين وبغض الكافرين والمنافقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتن له بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أزلاتنا على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو مثلاه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين تنبيهات هامه تتعلق بهذه الشروط يقول اولا اعلم ان شروط كلمه التوحيد ليست منحصره في الشروط السبعه السابقه مش بس للشروط اللي محتاجينها حتى تنفع على اله الا الله صاحبها يوم القيامه بل ان كل عمل من اعمال القلب الواجبه شرط في قبولها يوم القيامه يبقى اصل كل عمل من اعمال قلب الواجبه اصله يعني الحد الادنى منه يعني ايه يعني الرجاء التوكل الخوف دي كلها اعمال قلوب واجبه قال عز وجل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فاذا كان عندنا انسان ليس في قلبه مثقال ذره من التوكل هذا ليس في قلبه مثقال ذره من الايمان يبقى الحد الادنى من التوكل شرط في صحه الايه لا اله الا الله وانتفاع بها يوم القيامه كذلك شرط الحد الادنى من الخوف وكله بيسموه اصل عمل القلب يبقى ده امر في غايه الاهميه ثانيا مما ينتبه له في هذه الشروط ان هذه الشروط يتفاوت يتفاوت الناس فيها زياده ونقصانا لانها من الايمان والايمان يزيد وينقص عند اهل السنه كما دل عليه القران والسنه اجماع السلف يبقى الناس في هذه الشروط ليسوا شيئا واحدا وانما يقع بينهم التفاوت والاختلاف كما انه يقع بينهم التفاوت الاختلاف في الايمان فان هذه الشروط من الايمان وان كانت اركان او شروط لكنها ايه من الايمان التنبيه الثالث المقصود بالانقياد الذي هو شرط في اصل الايمان اللي هو الشرط الايه الرابع وك العلم واليقين والقبول والانقياد الشرط الرابع ايه المقصود بالانقياد اللي هو شرط في لا اله الا الله حتى تنفع صاحبه يوم القيامه مقصود به انقياد القلب وهو شيء زائد عن مجرد التصديق وهو ان يرى المرء ان عليه انقياد ان يطيع الله عز وجل وعليه التزاما بذلك ان يفعل الله عز وجل وانه اذا قصر في هي وبط او عصى اعترف على نفسه بالتقصير اما انقياد الجوارح ده فرع على انقياد الايه القلب عايز يوضح لك القصه دي فبي يسرد هنا قصه ادم وابليس ايه الفرق بين معصيه ادم ومعصيه ابليس ادم عليه السلام موحد لربه امره ربه الا ياكل من الشجر خلاص يبقى ياكل من حيث شاء فكل منها رغدا حيث شئتم ولا تقرب هذه الشجر رغم بكل حاجه الا دي فتكون من الظالمين خل... تنبيه وامر امر بعدم الاكل او نهي عن الاكل الاثنين بيستلزموا بعض ماشي كده طيب فاذل لهما الشيطان عنه في الايه الاخرى في الاعراف فوسوس لهما الشيطان ليوري دي لهما ما وري عنه من سواته وقال منعكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكم الا من النصيح في اغواء في تزيين فا اكل من الشجر فبدت لهما سواتهما واتفقا يخصفان عليهما ورق الجن طيب في النهايه ادم وحواء ماذا فعل قال ربنا ظلمنا انفسنا يبقى دي, دي معنى ايه باعتراف بالتقصير هو بقى احنا غلطانين احنا مذنبين كان يجب علينا الا نخالف هذا الايه الامر فالمعصيه هنا معصيه شهوه معصيه تزيين معصيه بالجارحه حمل عليها النسيان كما قال عز جل وعلا وعصى ادم ربه فغوى طبست اول بالك ولقد عهدنا الى اده من قبله فنسي ولم نجد له عذرا يبقى سماها الله عز جل النسيان سواء على القول الذي يقول هذه المعصيه كانت نسيانا او انها معصيه على ظاهر اللفظ كما هو قول جمهور اهل السنه وعصى ادم ربه فغوى ثم جاد ربه تبع عليه وهداه أي أن كان فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه يبقى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا بتغفر الله ورحمة الله لكنانا من الخسرين خلط يبقى وقعت المخالفة بالجارحة والقلب معترف على نفسه وعلى على الشخص بالتقصير ويرى أن عليه التزام المقادر وأن ما فعله لا يحل له وأنه لا يدف خلاص كده دي كانت معصية من آدم عليه السلام معصية إبليس عليه لعنة الله أنه الله عز وجل كلمه كلمه بالإيه بالأمر وإذ قال ربك للملائكة تسجده لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين تفاصيل كان بأتك بعد كده قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك في كلامه يقول انا خي... هو مش بيلا يكذب الله ولم ينسى ولم يكن اني مخطئ بعصيان الامر هو مش عاجبه الامر مش عارف شايف ان ما ينفعش ينقض الامر ده ما يلزموش ينقض هذا الامر ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منهم خلقتني من نار وخلقتهم طين ده انت بتقول كلام ما يلزمنيش فهمنا مشكله ابليس كانت فين في الاستكبار رفض الانقياد القلبي طب مثالها دلوقتي عايزين نضرب لها مثال دلوقتي قال تعالى زي الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المستوميات والاعام والحرس يبقى النفوس فيها شهوات حب الايه النساء والمال وغير هذا واحد وقع في النظر المحرم للنساء او في الزنا المحرم او غيره هذا وجيت تكلمه قال لك استغفر الله انا غلطان انا يعني اعمل في نفس ايه ربنا توب علي انا بعمل بلاوي هتوديني في دهي ومعترف على نفسه هذا الامر واحد ثاني بيقولك ايوه انا عارف ان ربنا حرم الكلام ده في القرآن اه بس الكلام ده ملزمنيش دي حرية شخصية ليه انا حر في جسمي والبنت دي حر في جسمها انا حر احنا حرية في فرق من الاثنين او لا ايوه ايوه في فرق هنا أن القيادة القلبي عند الثاني زال مش موجود أصلا يرى أنه ليس عليه التزاما بهذا بقول هو ربنا بحروم بس كلامنا ملزمنيش أنا حر خلاص دي غير اللي يقول لك أنا حر يعني ما تكلمنيش انت ربنا يا حسيبة خلي بالك دي فرق بالتنين بس مش ايه وحب لك أنا حر اللي يقول لك أنا حر يعني سيبني في حالي ملكش دعو بي كما في الحديث أبو عست علي رقيبا أم كنت علي إيه شهيدة أو حسيبة سيبني في حالي انت مالك ومالك لكن اللي يقول انا حر يعني ربنا ينزل في كتابه ما شاء وانا مش ملزم بالكلام ده وعلى فكره ده موجود يا اخوانا انتوا انتوا مستغربين ان ممكن حد اه ده في ناس بتقول الكلام ده بمنتهى الوقاحه بمنتهى الوقاحه كده يقول ان الكلام ده عايز ينزل انا بس اسمحوا كان اخر اسال يا اخي خلاص يبقى دي فرق بين معصيه ادم ومعصيه ابليس يبقى اما نيجي نقول القياد الجوارح في الحقيقه اي معصيه انت بتعملها ده مخالفه الجوارح عدم قياد لهذه الجريحه يعني لو الانسان يعني لو الانسان نظر حفظ الله نظر نظره المحرمه ما هو ده عدم قياد للعين ولو تكلم بالغيبه ما هو ده عدم قياد لللسان صح ولا لا ايه الفرق بقى ان فياد الجوارح انت لما بتتصرف على طول استغفر الله او على الاقل تعترف على نفسك بالتقصير ربنا ظلمنا انفسنا ترى ان ان يجب عليك انه يلزمك ان تغض بصرك وان لم تفعل ده ليس تهوينا من معاصي الجوارح وانما ضبط عشان قضايا الايمان والكفر عشان نؤكد الايمان مين الايمانه هيزول الا يذل الخادم قلبي في النقطه دي في المحل معنى بان يذل الايمان والذي زال انقياده بقلبي وليس انقياد الايه الجوارح الا في ما اشتهر بين اهل السنه في مساله ايه الخاصه بعمل الجوارح في خلاف اللي بيكفروا بيها ترك الصلاه او نقول ترك المباني الاربعه ويقال خلاف جدا في الصلاه ثم يضعفوا في الزكاه ثم يضعفوا جدا جدا جدا في الايه في الصوم والحج خلاص ده كلام اهل السنه في ان جزء من اعمال الجوارح زوال للانقياد فيه هيكون زوال للايمان كله غير كده ما تكلموش على القصه دي واضح يا اخواني كده الشرط ده مهم والكلام ده كلام هيلزمنا بعد كده هنؤسس عليه اشياء ايه التنبيه الرابع بيقول هذه الشروط ليست شروطا في قبول الاسلام الظاهر في الدنيا اه بل هي شروط في نفع صاحبها في الاخره وتامل جميع الادله التي ذكرت في كون هذه الاعمال شروطا تجد هي في امر الاخره كما حرمه الله على النار ادخله الله الجنه الى غير هذا لكن اثبات الاسلام ظاهرا يكفي بالشهادتين فقط ده اللي هو اثبات الايه العصمه ثبوت العصمه ابتداءا واثبات حكم الاسلام ظاهرا ابتداءا يكفي في الايه الشهادتين خلاص كده ثم ايه لا يحل دم هذا الذي ثبتت عصمته وثبت اسلامه الا بحقها صح كده يبقى لا يحل دمه الا بقى ايه كفر بعد ايمان لو ارتد زنا بعد احصان او ايه قتل نفس بغير حق او غيرها تمام كده طيب يبقى اللي هيخلي الشروط دي او غيرها شروط زائده في قبول الاسلام ده مبتدع ابن ابن ابن راضي في كتاب جمع الون حكم نقل الاجماع على ان النبي صلى الله عليه وسلم مش الحجر الواحد مش ابن راجب لوحده غيره من العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الاسلام من كل من جاء به بلا شرط او غيره يجي يسلم لم يقبل منه الا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يثبت الاسلام بكده خلاص التنبيه الخامس بيقول لا يلزم المسلمه حفظ هذه الشروط وعدها بل المقصود وجودها في قلبه يعني لو في واحد راجل بسيط خالص ومتواضع ما يعرفش يعد الشروطيات هيبقى قاسي لا مش قاسي مش المطلوب وجودها في القلب فكم من انسان يعدها ويجري فيها كسه وقلبه خلوا منه العذب الله وكان من انسان لا يحسن الذهب وهي في قلبه مثل الجبال نسال رب العالمين ان يصلح قلوبنا طيب سامعني قال لي وخلي اللي فوق سد عشان يطلع تشاوسك طيب قول المصنف ااا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ايوه شهد بذلك وهو معطوف على ما قبله على نيتي تكرار العامل العامل اللي هو ايه فعل العامل ده اللي بيعمل في غيره يبقى فعل اللي هو نشهد خلاص يعني وبنشهد ان محمدا عبده ورسوله هنا بيقول ايه بقى ومعنى العبد هنا المملوك العابد يبقى دول حاجتين المملوك العابد اي انه مملوك لله تعالى والعبوديه الخاصه والعبوديه الخاصه وصفه فالمملوك دي العبوديه العامه ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا كلنا ملك لله عز وجل بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى له ملك السموات والارض وما له ملك السموات والارض يبقى ربنا سبحانه وتعالى له ملك السموات والارض وما فيهن طبعا بيده ملكوته كل شيء ودي اسمها الملكيه العامه اسمها العبوديه الايه العامه في عبوديه خاصه بقى اللي هي ايه ايوه جزاك الله خير يا شيخ سالم قول كده قول اللي هي وما خلق قلت الجن والانس الا ليعبدو مش احنا رجحنا دي الحكم الشرعيه يبقى هذه العبوديه الخاصه اللي هي الطاعه اللي هي الطاعه العبوديه الخاصه والرساله العبوديه الخاصه وصف وصفه كما قالت علا اليس الله بكاف عبده اخوانا الايه ديت من اجل الايات في القران وهي وحدها كفيله بالقضاء على الامراض النفسيه وكفيله بان تعيش بان يعيش المرء حياه هنيه فيها سعاده وهي كفيله بان المرء لو اتخذها دستورا لن يخالف ولن يشكو باذن عز وجل اليس الله بكاف عبده بد مش كده الكفايه من الله سبحانه وتعالى فمن أح... يعني اعياه معصيه للمعاصي ولا يستطيع ان يقلع عنها يسال الا ليس الله بكاف عبده فالله كاف لك من هذه المعصيه لكن العبره هل انت عبده فعلا عبوديه حقيقيه ولا لا اليس الله بكاف عبده اللي خايف من ظالم اللي خايف من جبار عديد خايف من المرض اللي خايف من الفقر اللي خايف من الفضيحه اللي خايف من الـ الـ الـ الموت لكن شوف اليس الله بكاف عبده بلى هي دي تستحق وقفه يعني حتى لنخرج على المقصود لكن اتمنى من اخواني الا يتركوها كذا تمام يقول في اعلى مراتب العبد العبوديه الخاصه والرساله ودي لما خير النبي عليه الصلاه والسلام ان يكون ملكا نبيا او يكون عبدا رسولا فاختار صلى الله عليه وسلم مقام العبوديه والرساله فقال بل عبد رسول فالنبي صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين فهو كما قال اما اني اخشاكم لله في روايه اما اني ايه اتقاكم لله واشدكم له خش صلى الله عليه وسلم هو خير من وضع الحصى بقدمه هو اعبد من خلق لله عز وجل وهو افضل الرسل صلى الله عليه وسلم يقول واما الربوبيه والالهيه فهما حق الله تعالى لا يشركه فيه في شيء منهما ملك المقرب للنبي المرسل يبقى ان احنا بنثبت للنبي عليه الصلاه والسلام هذين المقامين الرفيعين مقام العبوديه الخاصه والرساله لكن لا نطغى ولا نغلو ولا نتجاوز الحد فنصفه بصفات الالهيه والربوبيه وقوله عبده ورسول اتى بهتين الصفتين وجمعهما دفعا للافراط المغاله وللتفريط اللي هو التقصير في حق النبي عليه الصلاه والسلام تقول فان كثيرا ممن يدعي انه من امته افرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الاراء المخالفه لما جاء به وتعسف في تاويل اخباره واحكامه بصرفها عن مدلولها والصد في عن الانقياد لها لها عندكم الصدوف لا في نسخه الفريان الصد والابطط مع اطراحها والصد عن الانقياد لها مع اطراحها فان شهاده ان محمد رسول الله تقتضي ركز بقى ان دي اسمها ايه هنسمها حقوق النبي عليه الصلاه والسلام علي امتي او مقتضيات شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله ايه هي بقى اول حاجه الايمان به يبقى دي واحد اثنين تصديقه فيما اخبر ثلاثه طاعته فيما امر اربعه الانتهاء عما نهى عنه وزجر 5 تعظيم امره ونهيه وعدم تقديم قول احد عليه كائنا من كان خلاص وان كان الواقع يخالف ذلك فالله المستعان لكن دي حقوق النبي عليه الصلاه والسلام على امته ويعني لا يسال عبد في القبر الا سئل عن هذا وماذا تقول في الرجل المبعوث فيه فيسال عن ذلك فدي اجابه السؤال لان حتى تقول اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكون مقتضى الكلام ده ايه حتى تجيب هذه الاجابه في القب مقتضى انك تقول اشهد ان محمد رسول الله اللي هي مقتضى الشهاده ايه الايمان به وتصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وتعظيم امره ونهيه وعدم تقليم شيء عليه ثم يذكر عن الدارمي عن عبد الله بن سلام حديث في مسند الدارمي في صفه النبي عليه الصلاه والسلام يقول اننا لا نجد صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في التوراه ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالسين وبعضهم يكتبها بالصاد لان هي الاصل في الاصل بالسين ولا يجزئ السيئه مثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن اقبضه حتى يقيم المله المتعوجة بان يشهدوا ان لا اله الا الله يعني ايه الناس تشهد ان لا اله الا الله وبعض في بعض النسخ عندك يشهد يبقى هتبقى مبنيه للمجهول يشهد ان لا اله الا الله يفتح به اعينا عميا واذانا ثم وقلوبا غلفا وقوله وان عيسى عبد الله ورسوله ايوه اشهد ان عيسى عبد الله ورسوله خلافا لما يعتقده النصارى ثلاثه اعتقادات للنصارى والثلاثه كفر ان هو اله لقد كفر الذين قالوا ان الله ومسيح المرد ادي اول واحد او انه ابن اله قال تعالى لا طب بس سيبوني يا جماعه انتوا ما تسيبوني يا جماعه في سوره براءه وقال اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم شبه يضاهئون قول الذين كفروا منها. يبقى اللي يقول المسيح ابن الله ده بنص الايه بتاعه براءه ايه كفر والآية الثالثة في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله وحد وإلا من أنتهى عما يقول لما السنة الذين كفروا منهم عذاب أليم يبقى الثلاث مذاهب بتاعتهم دي الكفر وده اسم جانب الغلو في عيسى عليه السلام فإحنا بنقول عيسى عبد الله ورسوله فنحن معظمه تعظيم الأنبياء والمرسلين ونوقره توقير الانبياء والمرسلين ولكن لا نغلو فيه حتى يكون اله او ابن اله او جزء من الاله يعني ثالث ثلاثه الفرقه الثالثه الثانيه اللي اللي كسرت في حق المسيح وجافته جفاء شديدا اليهود لعنهم الله فقالوا عنه انه ابن زنا ونحن ننزهه عن ذلك فهو النبي المبرئ ابن الصديق كما قال عز وجل وامه صديقه كانا كلين قاعه خلاص الازال لسه طب از بالله يقول فلا يصح اسلام احد علم ما كانوا يقولون يعني من كلام اليهود او النصارى حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه انه عبد الله ورسوله قوله وكلمته القاها الى مريم وروح من كلمته سما الله عز وجل عيسى كلمة ليه لأن الكلمة كانت سبب وجوده فهو كان بالكلمة وجرى من أسليب العرب أن يسموا الشيء بسببه كما قال عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته تب الرياح بشرا بين يدي ايه المطر مش كه فيسمى المطر رحمه لان المطر لا يكون الا عل رحمته سبحانه وتعالى خلاص فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها فتسميه الشيء بسببه تسميه الشيء بايه بسببه فسمى الله عز وجل عيسى كلمه لوجوده بقوله تعالى كن كما قال السلف من المفسرين قال الامام احمد في الرد على الجهميه بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن طيب الجهمية ما له وما للخصة دي آه ده الجهمية فرحانيه يقول لك الله ما هو ده في انتصار لمذهبنا أن القرآن كلام الله مخلوق لأن عيسى كلمة الله وعيسى إيه مخلوق فاشتركوا مع النصارى في هذه الفرية النصارى بيقولوا أنه هو إيه ابن الإله المخلوق او ان هو ليه بقى طبيعه الانسوت وطبيعه اللاهوت في الجزء الايه الضلال اللي هم فيه ده ففي النهايه هيقولوا ان هذه الكلمه فاشق مخلوق حلو هو بقى يقول لهم ايه الامام احمد رحمه الله يقول لهم بالكلمه التي القاه الى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن ولكن بكن كان فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا وكذب النصارى والجهميه على الل على الله في امر عيسى انتهى قوله القاه الى مريم يعني القى الكلمه دي الى مريم اللي هو قلنا ان سمي عيسى بها فكيف القاها الى مريم قال ابن كثير خلقه الله بالكلمه التي ارسل بها جبريل جبريل ارسل بكن فتحرك بهذا الامر الالهي الى مريم فنفخ فيها من روحه من درع قميصها او من جيب من جيب درعها او من جيب قميصها اللي هو الفتحه الايه دي شمال جيب الفتحه بتاعت العنق دي شمال جيب فنفخ فيها من روحه الحته الثانيه بقى من روحه الهاء هنا عائده على مين اتكلم غير علم ولا لله اعلم الله اعلم <تصفيق> يبقى نتكلم بعلم ونسكت بحلم انها هنا عائدة على الله عز وجل يبقى و القى كلمات اقالى مريم ونفخ فيها ايه من روحي نفخ فيها من روحي اي من روح الله عز وجل نقول بقى هنا نقطه مهمه جدا ما يضاف الى الله اقس ركز معايا كده قال العز جل هذه ناقه الله لكم ايه ناقه الله فذروها تاكل في ارض الله يبقى ده مضاف لله ولا لا طيب ماشي محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم يبقى ده مضاف لله عز وجل ولا لا طيب ا وربك الغني ذو الرحمه يعني صاحب الرحمه سبحانه وتعالى او وربك الغني ذو رق اين الله عزيز ذو انتقا ماشي كده يبقى ذو انتقا هنقول اللي بيضاف الى ربنا سبحانه وتعالى القاعده الالهب بتنينه هنا بقى. ان ما يضاف الى الله عز وجل اما ان يكون معنى واما ان يكون عيب خلاص اما ان يكون معنى او ان يكون عين فالمعنى اذا اضيف الى الله المعنى يعني زي السمع زي البصر زي العلم كما قال عز وجل لا يحطون بشيء من علمه الا بما شاء علمه يبقى الهاء هنا عائد على مين الله عز وجل مش كده يبقى اذا اضيف الى الله معنى اللي هو العلم او السمع او غيره فهذا المعنى يكون صفه لله عز وجل خلاص كده اذا كان مضاف الى الله معنى يبقى بيكون وصف لله عز وجل طب اذا ما كان ما يضاف الى الله عين قائمه بذاتها هيبقى ايه هيبقى اما اضافه ملكيه وربوبيه ان هذا الشيء مملوك ومربوب لله عز وجل واما اضافه تكريم وتشريف فمن الاول ارض الله وسماء الله وناقه الله كلها ايه كلها اضافه ايه ملكيه وفي اضافه تشريف زي رسول الله عز وجل او ناقه الله هذه ناقه الله يعني تكريما لها فلا تقتلوها الا غير حث تمام طبعا ما يجب أن يقول هنا على الكلمتين دولة قاعدة الألهاب نتالي ميدين وقعوا على الكلمتين دول بقى وروح وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وقلنا إن عيسى ألقى روح إلى مريم الروح هنا بقى لو أضفت الله عز وجل هتبقى روحي هي صح؟ هتبقى إيه؟ إضافة إيه بقى؟ إضافة تشريك، ليه؟ لان الروح الروح دي عين قائمه بذاتها ولا معنى نفكر ثاني هنقع ثاني في نفس المشكله يعني نفكر الاول يعني نقول الله اعلم ماشي عين قائمه بذاتها ولا معنى عين قائمه بذاتها عين قائمه بذاتها ايه الدليل هي صح عين قائمه بذاتها ايه الدليل اول دليل ان الله عز وجل استخرجها يوم مسح ظهر آدم بيده فاستخرج كل نسمة يعني كل روح هو بريئة إلى يوم القيامة ف أشهدهم على أنفسهم ألستوا بربكم قالوا بل يبقى دي روح أو بشي أو استنطقها يبقى دي معنى دي, دي إيه عين قائمة بذاته ثاني حاجة أن هذه الروح إذا خرجت فلقفتها الملائكة وكفنتها وحمطتها وصعدت بها الى السماوات كل هذا يحدث للعين ولا يحدث للمعنى يحدث للعين يبقى الروح دي عين قائمه بذاتها ولا عين قائمه بذاتها طيب اذا اضيفت عين قائمه بذاتها الى الله عز وجل اذا اضيفت عين قائمه بذاتها الى الله عز وجل هتبدا اضافه ايه اه اما اضافه ملكيه لا مملوكه مربوطه لله عز وجل او اضافه تشريف تخيل بالكلمتين البسط دول لما واحد مسرني بيمسك واحد من عموم المسلمين ما قراش التفسير ديت ويعرف حاجه ويحطموا معنويا بقى بالكلام ده قولوا شوفوا القران بيقول عندكم ايه قولوا اهو ونفخت فيهم الروح صح وفي في الايه الاخرى ويقال للمائكه مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين الاخر الايه اللي فيها ذكر ايه روح الله عز وجل باضافته الى الهاء الضمير العائد على الرب سبحانه وتعالى ترى الناس طب لازم انا هقرا تفسيرها وده يديك طبعاً حالة الأمية الشرعية والدنيا اللي احنا بنحياها للأسف الشديد المعانا في الحديث بقى ما كانش الإضافة هنا إيه؟ ما قالش روحي هي إنما قال روح إيه؟ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى ألقاه إلى مريم وإيه؟ وروح منه برضو نصرا بيعملوا خصة على حتة منه دي يقولك روحاً منه يعني جزء منه وده اللي احنا بنقوله نقولهم لا الله عز وجل قال في القرآن وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه مين ديت في في علم يعني في كتاب في علم كامل اسمه علوم القران العلم نفسه اسمه ايه علوم القران بيبحث في عدد او او تقسيم علوم القران ايه هي وكتبها وكده فمن الناس اللي الفت في العلم ده او في الفن ده السيوطي الف كتاب ممتع جدا اسمه الاتقان في علوم القران فبيعدد لك بقى علوم القران فمن علوم القران علم اسمه علم معاني الحروف الحروف اللي وردت في القران ديت لها معاني فكل حرف له عدد من المعاني بتيجي تتكلم في اي من الايات اللي تشوف بقى وانت هتفصص مين ديت حرف ولا مش حرف حرف مين اللي في الايه هنا بقى لها له معنى من المعاني يعني مين دي وجايب لها ثمان معاني مثلا ثمان معاني مين هنا مره تفيد التبعيد ومره تفيد الجنس ومره تفيد الساء صح كل كل مره ومرات فين البيان كل مره ليها حاجه ومرات تفيد ابتداء الغايه يعني تقول انا سافرت من كفر الشيخ الى القاهره ها من هنا زي ما تقول هذا هذا هذا الرغيف من الخبز اللي اشتريته يعني في شوف الفرق بين الاثنين فرق بين الطبعيد وبين البيان وبين ابتداء الغايه وبين السببيه وغيره وبين الجنس اللي تفيد الجنس يبقى بيقول هنا ما حدش يتكلم في القران اللي ما يعرف معناه في علم كامل اسمه علم معاني الحروف ايه معنى الحرف ده بقى فتقول هنا وكلمته القاء الى مريم وروح منه يعني من الارواح التي خلقها من عنده مبتداؤها من عند سبحانه وتعالى كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فمن هنا ابتداء الغايه لا للطبعي فالمعنى انه روح من الارواح التي خلقها الله عز وجل قال ابي بن كعب عيسى روح من الارواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله الست بربكم قالوا بلى وقال الحافظ واصفه بانه منه فالمعنى انه كائن منه يعني من عندي كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من ثم ذكر كلام شيخ الاسلام تيميه الذي ذكرناه انفا وقال المضاف الله تعالى اذا كان عينا لا ي... اذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب ان يكون صفه لله تعالى قائمه به الى اخر كلام ابن تيميه اللي شرحناه قوله والجنه حق والنار حق يعني وشهد ان الجنه حق وان النار حق وشهد ان الجنه التي اخبر بها تعالى في كتابه انه اعدت للمتقين حق اي ثابته لا شك فيها وشهد ان النار التي اخبرت تعالى انها في كتابه انه اعدها للكافرين حق كذلك ثابته كما قال تعالى سابقه الى مغفرة من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت يبقى الجنه ايه اعدت خلاص للذين امنوا بالله ورسله وقال في النار فتتكو النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين وفي الايتين ونظائرهما دليل على مذهب اهل السنه وهو ان الجنه والنار مخلوقتان الان خلافا للمبتدعه وفيهما الايمان بالمعاد وقوله ادخله الله الجنه على ما كان من العمل تكمله الحديث بقى اللي هو فضل التوحيد بقى فضل من يقول هذه الكلام وشهيد شهادته ايه بقى ادخله الله الجنه على ما كان من العمل فيها معنيين قال الحافظ المعنى الاول على ما كان من العمل اي من صلاح او فساد لان اهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنه يعني ما قالهم الى الجنه ويحتمل يبقى لكن هيجزى بعمل قبل ذلك ممكن بعض الناس يدخل الجنه ابتداءا بدون حساب ولا عذاب وممكن بعض الناس يدخل الجنه بعد ما ينفش الحساب وممكن بعض الناس يدخل الجنه بعد ما يمحص وينقى في النار والعذ بالله لكن في النهايه يبقى قالوا ايه الى الجنه المعنى الثاني يعني يدخل ادخله الله الجنه على ما كان من العمل يعني اهل الجنه اذا ادخلوا الجنه كان كل واحد منهم له منزله في الجنه بحسب درجته وبحسب عمله بحسب درجته وبحسب عمله قال القاضي عياض ما ورد في حديث عباده يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقه الايمان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الاجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفره والرحمه ودخول الجنه لاول وهله يبقى عايز يقول ان هذا الحديث مخصوص بمن لم يكن عنده موانع تمنعه من دخول الجنه ابتداءا أو من حقق الشروط سوف الشروط وانتفت في حقه الموانع فاستحق دخول الجنه لاول وهله نقف هنا واستكمل في مره قادمه ان شاء الله قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم